السلام عليكم ورحمه الله والصلاه والسلام على رسول الله اود ان اسمي شيئا ما باسم الله جل وعلا ان هو ينسي ونسى والله تعالى يغفر ذنوبك ونسيت اعمال نويت لوجه الله تعالى خالصا لا الله له عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا انت على كل شيء حكيم هذا هو المجلس الأول نا زيادة كتاب طهار وإن شاء الله في بيزناتا الله تعالى حول بيده من الله التاريخ من شرح كتاب الطهار في خمس محاضرات اليوم المحاضرة إن شاء الله إنتهينا بيزناتا ورب تعالى الخميس القادم الله عز وجل رجاء مش عايزين يعني مداخلات ولا... مع سؤال كتير في وقت عن موضوع أساسي لكننا عنا مطالبين بكل يوم لازم نفعله يعني كل يوم إذا إن شاء الله نعرض عليهم نتكلم عن المياه مقسمة واتكلم عن الجسات. ما في وقت نحنا نتكلم عن أمر إلا إن انتهينا انتهينا من هذه المحاضرة. إن شاء الله أنتم ورق معكم ورقة كل طبعًا الورقة تدقيق. حضرة الحاول نقدم مستضاع. هذا التدقيق يعني ممكن يكون نخصص أكثر من الله لكن قلنا لا لابد يكون الحكم دليلي. لأن مدارس الفقه مختلفة. أن علماء برسل فقه فقه المذهب بقول لا لابد أن يدرس الأول فقه مالكي شافعي حنفي حنبلي وهذا إخوة الله طبعا يعني كما لا أخفى عليكم أدي لكثير من العصبيات والتعصر التعصب المذهب وفي فقه الحديث كما في كتاب عمودة الأحكام الحديث الأحكام ونبدأ نشرح الحديث وفي فقه الكتاب والسنة وفقه الدليل وهذا ما شرقه معه بإذن الله يدور في العالم لنأخذ نقوم بإذننا الكتاب والسنة وأقوال العلماء في المسائل هذه سوف نتحدث فيها. أول طبعاً يا إخوة مرق معكم سنام رهينة قبل الطهارة المياه وأقسامها. لماذا العلماء بيبدأوا بالطهارة؟ لأن الطهارة شرط من صحة الصلاة وربما يسأل عن يؤدي العبادات بدون بدون طهارة. طب لماذا بيبدأوا بالمياه؟ أن يسأل يمكن أن يتطهر إلا باليد إلا بالالماء. فأو إنه هو, الأصل هو ليه؟ أصل فينا وطهارة هو لأصل طهارة فينا العلماء بيقسموا الطهارة لقسمين، الحسية والطهارة معنوية. الطهارة الحسية قلب الطهارة القلب من الشرد من الغل و من و الحسد وكل أمراض القلب هذه طهارة معنوية، والطهارة الحسية هي الطهارة اللي الطهارة التي بالماء. أول شيء اللي اليوم الماء واقسم القسم الأول الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطاهر لغيره منافق مطاهر طاهر في نفسه هو الماء في نفسه طاهر مطاهر لغيره أي أنه يرفع حدث أو, أو يسبب فوضى فيه أو يوجد إنسان يستخدمه في هيك يستخدمه في العبادات يعني ممكن الماء يكون طاهر في نفسه لكن غير مطاهر لغيره لو أنت جبت مثلا ماء خلطه ذيب مثلا ولا خلطه شيء فتغير وغلب عليه. أصبح مثلا بدل ما تقول ماء مطلق قلت ماء ورد هل ماء الورد نجس؟ لا هو طاهر في نفسه نال وما مطلق لغيره لا ليس مظهر الماء المطلق لما نقول ماء هذا الماء لما يقول ماء نقول ماء مطلق هذا ليه هذا الماء غير الماء الطاهر في نفسه المطاهر لغيره توفعه بالاحداث والمجاسات ويشتمع انواع تال النوع الأول ماء مطلق يبقى هو نوع من اغساق المياه ماء مطلق قال سبحانه انزلنا من السماء ماءا فهو ربنا صوبا أنه إيه فأنه ضوء سبحانه و ينزل عليكم من السماء ماء اللي يظهركم الثاني ما كان أصله الماء كالثد والبرد ما كان أصله الماء إنه أصله كماء ولكن بشدة البرودة التجمبل أو حالة زيه طبعا معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كان يسكت وهذا هو الصحيح. سكوت يكون بين التكبير والقراءة. يكبر تكبير الاحرام وقبل أن نبدأ القراءة بيسكوت. لكن بالسكوت الذي يكون بعد قراءة الفاتحة هذا المعرفة السنية. يعني بعد نقرأ الفاتحة والناس والأمن الامام المأمون الإمام بييسكوت. هذا المعرفة السنة معرفة السنة. لما هو سكوت بس بالقادر الإمام ما يرد إليه نفسه. لكن مش مش بيقف عشان المأمون يقرأ إليه يقرأ الفاتحة خلفه. لذلك الصحابة سألوا أولاً يسأل رسولها بأبي وأنت وأمي يا رسولة سكبت بين التكبير والقراءة ما تقول هالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم باع بيني وبين خطيايا كما بعدت بين المشرك والمغرب اللهم نقني من خطيايا كما ينقى الثوب الأبض من الدنس اللهم اغسلني من خطيايا بالماء والثلج والبرد كله اغسلني من خطيايا والثلج والبرد لأن هذا أن هذا ظاهر هذا هذا في هذا الماء قبل قلنا الماء ما كان أصول الماء الثلج والبرد الماء الثالث أو القسم الثالث من أقسام المياه مياه البنون والينابيع ينبوع عين الماء ينبوع عين الماء أجب، زي مثلا ما أجمعها ينابيع مثل ماء له الآضار هذا يعتبر العيوم بسمه ماء له قال تعالى أَلَمْ تَرَى أَنْ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ فِيَنَابِعَ يبيع هو ماء له ماء له ماء أبار له وعيون الماء القسم الرابع ماء البحر حديث الوريرة رضي عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإن, فإن توضئنا به عطشنا فنتوضر بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضره ماء الحلب ميتته لذا تعلم شيء برضو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل عن موضوع بماء ماء البحر. طب ما سأل عن حكم الأكل الميت الذي أخذه من البحر، لكن هذا فقر من الحكمة أن تعطي السائل أكثر مما أكثر مما سأل. بأنبيت بتعلمنا هنا حكمة. بنتعلمنا إني أن هو طاو ماء. علم أن الحد أي هو الحد ميته. الماء الخامس هو ماء زمزم زم. لما ثبت بالوحي علي رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسج سج اللي هو الدلو الممتلئ ماء سج دلو ممتلئ ماء من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ شرب منه وتوضع. يبقى ده القسم الكامل القسم الخامس من أقسام الماء الطاهر يبقى إحنا أقسام الماء أول حاجة قسم الأول منها الماء اللي الماء الطاهر أول حاجة ماء المطر ما كان أصله ماء الثلج والبرد ماء العوم الجانبي ماء البحر ماء زمزم السادس الماء الآجي الآجي نفرض اللي معناه المتغير اللون والطعم فغير لي اللون والطعم بطول الموك وهذا طبعا نقد شيخ الإسلام بجميع اتفاق العلماء على ظهار هذا الماء فغير بطول الموك انت اتعدة بعض الناس يتحرش وضع مثلا عنده جرتي في بيته لحاله وطرب مده من الزمن فوجد ان فيه بعض الايه بعض الشوائب هذه نتجت من ايه من هذا الماء هذا متغير بطول الايه بطول المكف ان فترة فتره هذا الجلد اللي عندك في البيت ولا هذا الاناء الذي فيه ماء فهل حكم هذا الماء يشترث نقل اتفاق العلماء على انه طاهر اتفاق العلماء على انه طاهر لماذا لان هذا متولد منين من إيه؟ متولد من الماء او بمخالطه الطاهر لا يمكن صومه عنه القحل الذي يكون فوق له في فوق الماء وورق الشجر أما مثلا في الترعة اللي فيها بعض له الأشجار فيها تسقط أو تسقط أوراق له الأشجار فيها والصابون والداكين وكذلك ما تغيروا في آنية الأدب أدب اللي هو الجلد ونحوه يعفى عن ذلك كله. ولا يخرج به الماء عند إطلاقه أيضا ما تغير بالسمك ونحوه من ذواب البحر لأنه لا يمكن التحرز من يعني كما ينفاس سمك تغير في أسماك بداخل الماء لها رائحة كل هذا إيه؟ هذا لا يمكن تحوزه وضد كل ذلك قهورا ما دام اسم الماء مطلق يتناوله. إحنا بقى اشتق بس موضوع المياه. طالب أن الماء مطلق يكون عليه ماء. يبحكم, يبحكم ايه? يبحكم الظاهر. امتى قلنا لما نقول ان احنا الظاهر مغاهرة? امتى نقول الماء تغير? لما نقول اصبح مسلا ماء ورد. انت قولتش ماء كده خلاص. قولتش ماء ايه? ماء فقط. انما اصبح اضفت ليه شيء ثاني لو جبت مسلا بعض الماء ووضعت فيها ايه? ووضعت في بعض اللحة. وضعت في بعض اللحة. ثم رات انت خوضة. هل تخوضة بهذا الماء? لسه ما غلنهوه شيئًا بشوفه لسه ووضعت فيه وغلت منه خلاص انت غليت وتحول أصبح مرد يبهو خرج عن إطلاقي خرج عن ايه؟ خرج عن إطلاقي الماء وضعت في ماء وضعت في حلم كما أنت وغلت هذا الماء فأصبح ماء حلم خرج كده عن ايه؟ خرج الماء عن إطلاقي لكن ما يخالطه مما لا ينفك عنه غالبا الطحال بعض الشوائب التي في الماء لطول لي لطول مكس في هذا الماء هذا حكم بأنه هي لا يؤثر في في الماء. هذا <تصفيق> إلى على ذلك مرأة أم عطية رضي الله عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت توفيت ابنته فقال قسينها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إبرهيتنا بماء, بماء وسيد لأن ماء وسيد شير النبق وهذه النبق في الماء لو كان الماء ب إذا خلاص الله لا يجوز للتطهر به كيف يقول اجسرنا هذا هذا بماء, بماء وسيط واجعلنا في الآخر كافور رجل كافور من أخلاق ذي من أخلاق الطيب فإذا فرغنا فأذنني فلما فرغنا آدناه فعقنا حقوة أو حقوة ما تنين تقصوا حق يجوز اللي هو هنا لا، موانتو موانتو مكهبش كل حاجة. أنا ما كتبتها في المذكرة التي مع كل شيء أنا كتبتها كل شيء معها 14 دوارة أنا أخدصت على قدر ليه؟ على قدر الحاج بس هذه الأذلة إنما هي الاستئناس لها جعلنا في الآخرة كفضة من فعقان الحقوة فقال أشعرناها يعني جعلناه شعارا أي الثوب الذي يلي يسدها راس يتعني إزارة وفي حديث أم هاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونه في إناء واحد في قصعة فيها أثر العجيب إذا اغتسل رسوله وميمونه في إناء واحد في قصعة فيها فيها أثر العجيب يعني إنه ولا لا؟ إذا اختلطنا مع الماء إذا اغتسل به إذا هذا اختلط به لكن هل هو خارج عن إطلاقه؟ أرسلنا من يخرج فيها أثر العجيب مناش ماء ما ولا ولا ماء غسيل ولا ماء هذا كل طبعاً اين؟ هذا اللي اختلط به شيء طالك لم يخرج عن لم يخرج عنك طالك قال المحاسم رحمه الله يسأل بيه ياهم الروس بيه من المحلم وكل ماء الخارطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وليهه وطعمه إلا أنه لم, لم يزل عن اسمه أو لم يزل عن اسم الماء فالوضوء به جائز يغسوا به للجنابة جائز. يعني ماء فيه طيب فيه عطر مثلا. والماء ده اصبح له ريحة. تبتشمي فيه ريحة طيب. لكن هل خارج عن اطلاقه? لا لا ما اخرج عن اطلاق. يجوز جوز انت تقتسل به? يجوز جوز انت تتوضأ به? يجوز جوز. طيب انت بتقتسل. وبعض الصابون جيف ليه? جاء في الاناء الذي تغتسل به. هل يجوز تقتسل به? نعم يجوز جوز تغتسل به. طالما لم يخرج عن لم يخرج عن الاطر طيب واحد جاب ماء الغسيل لو كان بيغسل به هل بيزق يتصل به لان اللي خرج عنه؟ خرج عن الاطر اصبوت ماء الغسيل خلاص ياخذ والجناح ده المرق. ولا توضى المرق لان خرج ايه خرج عن الاطر خرج عنه؟ عن الاطر طب لو وقع في شيء من المرق لم يخرج عن الاطر قال ما قال ما ما يخرج عن الاطر ما تسميدوش اسم ايه طبعاً قال محمد فا فا ورقص به جائز ورهاو ذلك قوله تعالى فلم تجب ماءاً وهذا طبعاً إيه؟ ماء سواء كان ورق وفيه مسك أو عسل أو زعفران أو غيره أما دليل في آنية الن النحاس والجلد يعني اختلط بأنيف النحاس في شيء في جلد فلحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور تور هو اللي هو يتوضئ قال النبي سلمان في دو من صفر وصفر هو النحاس يعني قال المحاس الجيد يبقى نوع المحاس الجيد فتوضا فغسل وجهه وثلاثه ويديه مرتين مرتين ومن رأسه سوف به واكبر وغسل وغسل رجليه يبقى ده هو طبعا ايه اختار بيها ينافي التوضؤ من ايه من النحاس من وين وحديث معباس رضي الله عنهما قال ببت ذات ليلة عند خالتي ميمونة عبد الله بن عباس ميمونة بتحارف إدارية زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبى خالد بن حارث عبد الله بن عباس عبدالن عباس ما قربت من النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم رسول الله صلى الله عليه عبده إخوة وفي النبي صلى الله وسلم خلاه من من عموي ممكن هذا الوقت يكون عندي 13 سنة 14 سنة ومع ذلك بين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ هل لأجل أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفراش وثير والمكان يعني أفضل من لا إنما هو ليتعلق لذا هو ما نمشي لكل اللي ينظر كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وده الحرص ليه؟ لأن نحن ذاتي من 14 سنة ده ما بعرفش, بعرفش طوط في هذه السنة الصغيرة مع ذلك الأجل أن يتعلم قال بيت ذات الليل عند خالتي ميهونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا من الليل فقام صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأت فقام تصلي فقمت لما رأيته وصنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شرقه الأيسر فعلى مين؟ على شبال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي من وراء ظهري إلى الشرق الأيمى وبعض الأرض طبعا مفاجعة للرسول صلى الله عليه وسلم كل لما يجعل الأضراب بس في إيزائي وهذه الأخوة برضو متعلم منها إن في الصلاة لو اثنين بيصلوا يكون واحد من أدن شوية لا يكونوا لدنين في محاذاة واعيزة يبقى توقف انتو في ايه زي ما انت بتوقف الصدق القدم بالقدم والكتف ايه بس البس هو بعمين يبقى المأموم على يمين المأموم على يمين ايه عن عميل الإمام، لكن يقف في حزاء، يقول أضربنا عباس قال فجعلني في حزائي بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم رجع الآخرة، فالنبي أمسكه وجعله في حزائه، فقرر ذلك فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يا ابن عباس مالي أجعلك في حزائي فتقنث، فقال يا رسول الله لا يجوز لأحد أن يقف بحذائك وأنت رسول الله، صلى الله عليه وسلم ودش من أدم عوض ابن عباس، فأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعليم التأويل. شبعوا منشبع كتير والله إذا نازل عباس لا هو هو تتوفرت أو دعوة النبي التي لم تتوفر التي لم تتوفر له قال فأخذ بيد مراية شكل أيمن وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي أجيب أنا وغلام معنا لداو لداو دائن صغير من جند خلاص؟ من ما؟ يعني يستنجي به،, يستنجي به رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحمل ليه؟ بيحمل له هنا يجي أن يستنجي وتوضع به رسول الله صلى الله عليه وسلم السابع يكون الماء الذي خربته النجاسة ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه حكمه وين؟ حكمه طاهر. أنه خربته نجاسة لكن النجاسة من غيره شيء للون ولا الطعم ولا ولا رائحة عن أبي سعيد الخدرين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه مستسقى لك من بئر بضاع وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاه والمحايد الخرق الحايد وعذر, وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء فهذه البئر وباختلط فيها بعض إليه وحضر الناس وبعض فرق الإلحاين وما عليك يتوضأ منها بذليل لك النجاسة هي كانت النجاسة قليلة لم تغير اللون ولا الطعم ولا ولا الطائح أنت بتغتسل في إناء جاء في هذا الإناء بعض البول مثلا لكن لم يغير اللون ولا الطعم ولا الرائح فلا جزء إنسان يتوضأ به يغتسل به يجوز هذا ما ظاهر لأن النجاسة ما أثرت في هذا لي في هذا طب وفي الحديث إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث طبعاً إذا بلغ الماء قلتين محمل الخبث بعض الناس هيقول لك قلتين عا القله بتاعتنا دي تقولوا القلتين ها انما خلال خلال الحجر خلاص خلال ايه خلال الحجر قالت ان القلتين الحاله خمس خمس قره القلتين الكلتين خمس ايه القلتين خمس قره حوالي خمس فايه خمس قره يعني حوالي مثلا 100 مكعب ولا حاجه خلاص لم يحمل الخبط هذا الحديث الماء إذا بلغت قلتين لم يحمل الخبط هل والله الماء لو كان كثير لا تؤثر فيه النجاسة لا لو كان حتى كثير وأثرت يبقى الماء يفوى خليل وكثير أثرت فيه النجاسة غيرت أحد الأوصف الثلاثة اللون الطعم الرائحة حكم الماء نجس إذا خلقه طاهب غير لونه أو طعمه أو رائحته حكمه طاهر اسمع كده ما لم يخرج عن اطلاق باهر ما لم يخرج عن مين عن اطلاق لازم تعرف كده اذا خالطه طاهر غير اللون والطعم والرائحة. مطالما انه خرج عن اطلاقه بحكم ما طاهر هو باهر طيب اذا الماء النجس خالطه نجاسه غيرت احد الاوصاف الثلاثة. القليل والكثير صار قالوا والكثير صار طب هنسقي الماء اذا بلغ قلتين يحمل خبر. شوف معنا ماذا قال؟ قال الشركان غام حديث الكلتين فغاية ما فيه أنه ما بلغ مقدار الكلتين لا يحمل الخبث فكان هذا المقدار لا يؤثر فيه الخبث في غالب الحالة في الغالب غالب ليه الحالة فإن تغير بعض أصافي كان نجسا بالإجماع الثابت من طرق متعددة الإجماع أنه الغالما غيرت النجاس على أصاف الثلاثة فكن ما بأنه ينفع أنه الأصلح أما وأما ما كان دون الكلتين فلم يكن فلم يكن الشارع أنه يحمل الخبث قطعا وبيتا من مفهوم حد كل ذي يدل على أن ما دونهما قد يحمل الخبث وقد لا يحمله فإذا حمله فلا يكون ذلك إلا بتغيير أحد بعض أوصافه وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيه طعمه أو ريحم لا بأس بالماء ما لم يغيه طعمه أو لونه لا أو ري بعد ذلّ حكم الماء المستعمل. إيه معنى ماء مستعمل؟ يعني ماء توضى به واحد مثلاً، إنسان اختلس في قصته لعدة بعد ما اختلس في الماء الذي بغى يجمعه بعد سبب. هل ينفع أنفسه واحد ثاني واللهم الله خلاص الماء ذا و اختلس فيه إنسان ولاجزء إنساناً أن آخر أن اختلس به نقول هذا الماء أيضاً طاهر. ومن أقسام الماء ذي الماء الطاهر سواء توضع به أو اختلس نحو ذلك ما لم يستعمل في بزالته نجاسة. بسعة لإزالة من الجسم ومن ذلك أدلة كثيرة منها طبعا عن من الروبية المتعوض رضي الله عنه رواه صدوق النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده مسح برأسه فضل ماء كان ماء كان في فضل يده لما كنت مستعمد يا مستعمد ذلك مسح في رأسه بعد ايه? مسح يعني بعد ما غسل يده بعد الماء الذي تبقى من غسل يد مسح به إيه؟ مسح بيه رأسي هذا ماء هذا ماء مستعمل وذلك مسح اللي قرصنا به إيه؟ هي رأسي وريرة رضي الله عنه قال لك يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وأنا جنب فأخذ بيدي مشيت معه حتى قاعدة فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت الرحلة هو مكان عن الذي الذي يعني هو بيكي فيه فاغتسلت ثم جئت هو قاعد قال أين كنت يا أبهر؟ فقلت له قال, قال فقال سبحان قال فقلت له يعني في بعض الرواية غير هذه الرواية قلت إني كنت ناجسا فكرهت أن أجالسا يبال النبي بني مين أبو غرير هو إيه؟ هو جنب أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ أبو غرير رضي الله عنه قال فانسللت انسلني عن إيه؟ يعني, يعني خرج بغير ما يسأل كذا النبي فغسل وجهه فالرسول سأل وأين كنت؟ هذو فقال رسول الله ما كنت نجس فكنت قريت ويه الأئمة يسألك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس قال ابن قدامة ولأنه ماء طاهر لا قام قامحذلا طاهرة الذي غسل به الثوب الطاهر يعني إنسان اغتسل الماء حكمه ايه طاهر والانسان نفسه طاهر طب ماء طاهر تبقى الانسان طاهر هذا حكم الماء الذي تبقى طاهر برضو <مائل> طب الماء اللي ايه تبقى بروح لله مين ايش راح بماء مثل من فضل فقيد إن إنسان لا ممكن تحتاج ليه كل من بده يحتاج مين تحتاج لهذا الايه تحتاج لهذا الامر تمام طبعا لو واحد جيش والعالم بتفكر فيه بتقول لك انت معك ماء قول الله إن مين تعرف إن موضوع مرة مرة هذا من السمن ومرتين مرتين وثلاثة لما تحتاج إليه فين تحتاج في وقتي في وقت آخر. أزغر. وقال أيضا ولأنه لو غم سياده في الماء لن ينجسه ولو مس شيئا رقيبا ناميا لن قال. صحب خاله وأمر جريء معبد الله أهله وأن يتوضأ بفضل سواكه قال الحافظ في الفتح وقد صححه الضر بن لف كان يفون لأهل توضأ من هذا الذي قد حب فيه سواه. فمن الخفيف سواء من الخفيف لم توضأ من هذا ليه من هذا الماء؟ هذا ما مستعمل مستعمل مستعمل ما عدل من توضأ وعن أبي حيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فأتيك بوضوء فتوضأك وجعل الناس يحقظون من فضل وضوئه فيتمسحون به فهذا فلا يمكن إلا من تبرق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته في حياته سنوزك الله تبرق بيشير من الله تبرق إلا من من النبي صلى الله عليه وسلم لا سيقول وأنا نسي رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بجناء المماء فأتي بقدح رح راح راح طبعا يعني راح راح اللي هو خل تسعة في الثمن وفي نقي قم قم اللي هو ببضيف من أعلى راح راح ده بيكون تسعة في في من هذا لين شيء من ماء ووضع أصابعه فيه قال آنس فجعت أنظر إلى الماء يمبوء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم اذكر مئزه للرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده في الماء فجعل الماء ينبئ منين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قدر لمن توضى ما بين ال ال80 النبي صلى الله عليه وسلم في الماء في الماء منين من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء وضع فيه وبعد ذلك منين من هذا الماء وفي الفتاوى مجلد 28 صفحة 64 شيخ الإسلام موسى رحمه الله عن الماء إذا غمس الرجل يده فيه هل يجوز استعماله أم لا؟ فأجاب لا يجوز لذلك بل يجوز استعماله عند البول العلماء كمالك ذكر أبي حنيفة والشافعي وأحمد وعنه رواية أخرى أن لا يصير مستعملا من الله سبحانه وتعالى أعلاه. كلامي كلام شيخ الإسلام أنه في مبالغ في محل مسألة وضوء بالماء المستعمل جائز وكذلك الغسل. به للجنابة سواء وجد ماء غيره أم لم يجد حكر عندك ماء غير والماء حكمه وإيه حكم وغير يتوضى بيه أو الماء الذي توضى به بعينه لفريضة أو نافلة أو اقتسل به بعينه لجنابة أو غيرها وسواء كلم تروضئ رجل أو مرأة وهم ذلك تعالى وممكنكم وضعوا على سفر أو جاء حلمكم وغيره ولمسهم من سفر ومتجل ماء فتى يمامون فعم تعالى كل ماء ولم يخصه ولم يحل لأحد فلا يحل لأحد أن يترك الماء في وضوءه وغصره الواجب فهو يجده إلا ما منعه منه نص ثابت أو إجماعه متأكد مخطوص بصحته يعني حتى لو لا ينتم عنك ماء مستعمل أي نزل من في الشئ ولا تستخدم ماء مستعمل لا إجماعه فغير من اقتصاد المائل من المستعمل بعد كده الماء المسخن حكمه أنا جزي سنة ضعر به أغتسل به فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له الماء في قمقم قمقم طبعاً قم ما وليه؟ هو من محاس لقد ضيق منه؟ ضيق منها فيغتسل به وثبت عنه أيضاً أنه كان يغتسل بالحميم حميم اللي هو الماء ليه؟ ماء الساخ ماء ليه؟ ماء الساخ أنا أغتسل بليه؟ بالحميم وأما حديث لا تغتسل بالماء المشمس فإنه يولس البرص فإنه لم يثبت أنه في النواية إنه لم يثبت هذا الحال ضعيف موقفا على عمر رضي الله عنه فوروية مرفوعا من, من كورة الموالية جدا أن ينظروا بليه مشكلة في بداية من كل يقول عمود تسع مدد لين؟ في الماء مطهور في الماء مطهور الماء مطهور نفس مطهور غير القسم الثاني الماء الطاهر غير المطهور طاهر في نفسه لكنه لا يجوز الإسان أن يستخدمه في الوضوء ولا في الغسل. وهو ما خلطه ظاهر، فغير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو ماء ورد أو غلب على أجزائه فسيره حبرا أو ضبخ فيه فصار مرقا وهذا الصف لا يجوز الوضوء ولا الوضوء لأن الظهار إنما تجوز بالماء لقوله فلم تجد ماءا فتيمموا وهذا لاقع عليه اسم الماء وأنعقاء أنه كره الوضوء بالنبل والنبي. قال إن التيمم أعجب إلي منه إذا ما أعجب إلي منه من هذا الماء إذا ما شيء مطاهر ولكن أخرجه عن تطاقه ما وضع فيه لحم فصار مرضا حكم المضوط به حكم المضوط حكم المضوط نفسه ظاهر في نفسه لكن غير مظاهر طاهر النفسي غير مظاهر لغير ديتول دي يا نعم ديتول ايه دي دي بيعمل ايه ده خاطل الميه بيه لو بتول اللي هو هل اخرج عن اطلاقه هو بيعمل ايه في الميه ولا مش لا ما يعمل ريحه يعملهم خلاص لكن ديتول نفسه ما ينفعش بيه يبقى كده العاده كنت خلاص اصبحوا انت غير اسم خلاص تغير ايه تغير اسم. وعن ابي هل قال سألت أبو العالية عن رجل أصابته جنابه وليس عنده ماء وعنده نبي هل به؟ قال لا قال البخالي رحمه الله صحيح بابه لا باب لا يقوز بضوء بالنبيه ولا المسكر دمين اللي ينقوا في هذا الباب البخالي في الصحيح ليه فسأبو الكره أبو, أبو الحسن وأبو العالية كرهوا بضوء ليه بهذا المعنى وقال أبو عيسى الكرمزي رحمه الله بعد نقل أقوال أهل عب هذه المسألة وقول من يقول لا يتوضع بالنبي أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال فَنَمْ تَجِنُوا ماء فَتِيَمْمُوا صَعِيدًا طيباء الماء الماء ما هي إيه؟ هذا الماء خارج عن الطاقة فأصبح معنى إيه؟ تغير فرص إخوة تبعت كل الماء إيه؟ الماء النجس وهو ما تغير بمخارطة نجس وإن تغير وهو أو أن تغير النقاس طعمه أو لونه أو ريحه وهذا لا يفوز التطاقر به قال الشيخ الإسلام رحمه الله في النجوع الفتاوى من جدة 21 صفحة 30 الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالإتفاق لقد قال إتفاق ليه؟ إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس يصبحوا من نجس بالإتفاق قال جاء الصنعاني قال ابن منذ أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسا فغيرت له طعم أو لون أو ريحا فهو, فهو نجس من أنه يدخص الكلام نحن نجس وإنه هو الماء المطبخ والماء الطاهر في نفسه المظاهر بغير قسم لكم قسم لكم قسم ثلاث أقسام الماء. الماء الطاهر المظاهر طيب قلنا الماء هذا إما أنه خالطه نجس شي نجس أو تخالطه شيء شيء طاهر إذا خرطوا شيء طاهر له حالة وإذا خرطوا شيء نيجس برضه له, له حالة إذا خرطوا شيء طاهر هذا الطاهر أخرجه عن إطلاقه لا يجوز استخدامه في, في العبادات لا تكتسب به الفرط خرطه طاهر لكنه لم يخرجه عن إطلاقه حكمه أنه طاهر مطاهر مثال ما أصابه شيء من الصابون أو شيء من الواردة أو شيء من الطيب، فوجدت رائحة الماء متغيرة على سحكم الماء هذا يجوز هذا ماء طاهر مضاهر طب لو الماء تغير خارج على الإطلاق قلنا ماء صابون ماء ورد ماء حذب مرر وإذا خارج على الإطلاق هو يجوز لهيه لا يجوز التلاحربي لكن الماء في نفسه هو إيه هو طاهر طب الماء إذا خرجت هنا جاس أمرين النجاسة كانت قليلة لم تغير اللون والطعم والرائحة قليل الماء وكثير واحد الحكم الماء بأنه بأنه ظاهر وظاهر يعني النجاسة قليلة لم تغير اللون والطعم والرائحة إذا غيرت النجاسة الماء سواء كان الماء كثير أو قليل حكمه أنه نجاسة في السخلا خلاص يا أخواني الموضوع ده انتهى لأن بعض الناس فمك لو يغتسل ويجي بعض الصابون في الماء اللي يغتسل به ولد منفعش إن أنا هيه لا صحي هو يغتسل لا صح بهذا يمتسل بهذا الماء إذا أصب بعض النجاسة قليلة الماء يمكن يقوم بهيه يسقب هذا الماء ولا الله الشيء القليل لم تغير الدول ولا الطعام والرائحة يجوز الإنسان لا يستخدمه فيه يستخدمه فيه الحباد بعد كده يخبر النجاسات نجاسات طبعا ندلع نوع كثير من النجاسات أول القائق الآدمي وبوله قائق الآدمين هو البراز اللي تدخل من الإنسان وبول لين وبول الآدمين وفي ذلك أدلة عدد منها قول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يرسل طبعاً العلماء في مسألة بول الجارية بول الغلام منهم طبعاً ما هنحاول يجتهرون أنك طب لماذا الغلام إذا لم يأكل لم يأكل يعني يعتمد على الأكل لما يقول الأكل يأكل ولم يأكل يعني مثلاً أنت هذا الطفل مثلاً بير لكن إنه بيأكل بس شيء قليل دهو ده شيء، ولكن لم يعتمد على من، على أكل، وهو ذكر. حكم البول هذا قلنا نضح، نضح نأخذ بعض الماء ونضع عليه الشاهد عليه على الشيء الذي أصابته بالجس. بول الجارية، لا هو الأكل، أم لم بدك لغسل، لغسل لوجود الأحوال، لغسل لوجود الأحوال. هل طبيعية في ذلك؟ طبعا بعضهم قال والله هو عشان بس يعني نقول الصبي الذكر. يعني أهل بيروفر حنين بي فروع الشيوخ فيه خلاف هذا مخالف الإسلام يا خل ما هذا اسم أمر بقدر أنت تفرق بين الولد وبين البنت ودين شيو التاني وتلمحه بال بالشريعة هذا هذا خطأ بعضهم قال الله هذا كله هاشتياهات لكن نقول ب هذا إيه نحن أمر نتعبت من دار ضباد وتعادل ليش أمر بهذا غني لكن في بعضهم قالوا تقبل قالوا إني إن بول تجارية أثخن يعني في مواد قلوية أو مواد حمضية أكثر من ماء من, من, من, من, من بول مين من بول مين من بول من بول ترجع هذا وإن كان نحن بنقول هذا أمر نتعبد الله تبارك وتعالى إيه نتعب الله تبارك وتعالى به لكن من بشتغل على كل حاجة نين للحكمة أنا مسلم بهذا ليه هذا أمر بعد كده يا إخوة المسارين طبعا به على الخطار تقول له لما فضر وقوله صلى الله عليه وسلم في بول العربي دعوه وهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجنا من ماء السجن هو خلاص اللي عندنا يسموهين؟ درو هذا إيه؟ من ماء أو ذنوبا من ماء وقوله صلى الله عليه وسلم في المعذبين في قبرينهما كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي وكان الآخر يمشي بين من المهن لأنه لا يستتر من بوله يستتر ربما فلو لا يستنزل لا يستثل جهده في حل الاستنجاب أو أنه لا يتوقع من البول فربما أنت بعض بعضه البول البولي عليك يوزبه ودليه على النجاسة ليه؟ على نجاسة البول حديث العرب الذي بات في المسجد لو جبوت ظاهر لماذا النبي أريق عليه على أولي سجلة من ماء أو ذنوب المحشينة أخر؟ ببدل أن يبولي الآدمي وغائضه حكمه بأنه إيه؟ بأنه ليس وقوله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهنوح مثلاً فإن مشق الشرى وقصبه الدس على مثلا هذا ولا شيء الضحاوه إزاي؟ يدنكوا في التراب التراب له طيب التراب أحد إيه؟ نعلم وفي الوقت إذا وطئ الأذى كف فيه فتغوه بالماء وعن ابي سعيد الزيلق حتى بالنسبة المرأة برأء أمرت أن تضيل يا له بربما تسيح في الشارع فيعني يعلق ببعض النجاسة سوس الرسول صلى الله عليه وسلم قال وظاهره ما بعده ظاهره ما بعده فبيتمشى كذا يوم كل ما يمشي في الطريق هتوصت النجاسة ما, ما, ما بعده وعن ابي سعيد الخذيل رضي الله عنه برأء خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا معاه لهم يا شفى أخوة، الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم الرسول بيصلي وخلع من علمه وبيصلي طب بعد من اهتهم من الصلاة عشان يسأل الرسول لماذا خلعتنا عليه من يعرف الحكم وأنت الآن أنت الآن، تحترم مع الناس تقول له زكاة الفرق تخرجها طعامك يقول لك مهو الفقير عايز فروس عشان يعايت يجيك في زكات المال، يقول لك مال دخله فلوس مال نبي يشتري بيا سجائر، فأنا عازد أذهب، أذهب طعام. سبحان الله العظيم. أنت, بزكاة وزكاة أنت في زكات الفرد صعوبية فروض، وزكات ال المال، أنت تخرجها طعام. إنما أنت تعب في الله، ألا قد طلع من المبود، تطلعه من الأنعام، تطلعه من الثماث؟ هذا يا أخواني أنت تعبت لا تبرر تعالى بذلك. صحابة سيد عائشة ما برد حايف طفر الصوم ولا طفر الصلاة. يسألوه بعدي الصلاة الصلاة أهم حاجة في بعد ال بعد التوحيد صلاة فما هو إني ماذا لا تأخذ الحارض الصلاة تأخذ الصور فش بياخو قال كنا نحيط على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم فنقط ما هو ولا نقط ما هو بالقبائل صحيح بس إيش يعني إنما هو أمر الوقت ده ال ال, ال الآن جلالة الواحد تيجي تقوله واحد آخر كما قلت قبل ذلك يقول الشيخ حكم ال الذهاب للمصر الشيخ قالوا ح قالوا حرام قالوا الدليل القدمة الاختلاف وانا ما فيه وليه وانا فيه وانا فيه وانا فيش دوار مش عايز كده. عايز جبني دليل. اني المصيح اللي في اسكندرية. اللي في الشرير اقل كده. باسم فلان فلان حرام. في اخوة الليل امني ان يوصل لفين. الصحابي صار مع الرسول النبي خلعني علي ونخرعوا منها. الرسول بعد ما انتهى من تهمهم ماذا قال لهم? فخفقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وقال ما حملكم على اضائكم نعالكم قالوا ورأيناك ألقيت فقل ابتثلو رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبيل أخبرني أن فيهما قذران قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظف إذا رأفنا عليه قذر أو أدن فليمسحه بلصلي فيه ما نجوز إن إحنا نصلي في ليه؟ بالنعان نصلي بالنعان أسفق الأمر مخالف الأبو نصلي في ليه؟ نصلي بالنعان إنها نجوز ربما ما نجيوش نعرف إياه بما من بيته وتعدي هنا وتخشي تلو شيرتك حزائي جيد كده للعالم نصلي بيه سنة أن تصلي بليه؟ نصلي المرة بيه؟ نصلي المرة بيه؟, بيه؟ <تصفيق> ومما ورد في بول الصغير الذي الذي لم يطعم مراته مقايس أنته محصلة لددار عنها أنها آتت ببن الله صغير لم يأخذ الطعام إلى رسول الله صلى صل الله عليه وسلم. شوف الرسول يعني امرأة عادت ابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في حجري؟ فبال في ثوبة واحدة قلت لك ابنها في ثوبة تعمليتين. أنت طبعاً أنت طبعاً أنت أخو أنا مش حد جيب ابن في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعى بمهمه فنضحه ولم يغص. شوف الرسول. وداء النبي ويأتدائي المرأة من نهل الرسول يضع في عجل ويقول الغلم في عجل النبي صلى الله عليه وسلم فطعاً فرسول صلى الله عليه وسلم قال الحافظ الفاتح في تفسير نبي عقل الطعام عن الطعام ما عدا اللبن الذي يلتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمدوريه فكان المرد عن نواة الميحصلة هو إيه؟ الاغتداء لغير اللبن على الاستقلال هذا مقتضى كلام النواة في شرح مسلم وشفرية وطبعاً ما قال تي رصب ببتين بشديد البتاء كما في الفتح وهذا طبعاً يسمى عبد الواحد ببتين المالكين في الفتح طبعاً كما الفتح يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقود بالطعام ولم يستغن عنه الرضاة وعلى اللبابة من رضي الله عنها قالت كان قسين بن علي رضي الله عنهم في حج الرسول الله صلى الله عليه وسلم فبال علاج فقلت من النبي صلى الله عليه وسلم إلبس ثوبك وأعطي إزارك حتى أغسلها النبي للنبي يلبس الإزار وعطي إيه حتى أغسل قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الأنثى يغسل بول الأنثى وينضح بول الزكرة وعن أبي السبح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أراد أن يغتسل قال وليني قفاه وليني قفاه فاسطره به فأتي بحسن أو كوسيد فبال على صدره فجئت اغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وعن علي رضي بن عنه قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام مالا لا طعام في روايه قال قد هذا هذا مال من طعام إذا طعما غسل جميعا بغسلين باثنين قال ابو عيسى التلمزي وهو وهو قول بعض واحد من اهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعم فإذا رعما بُسل جميعاً فأول أخوة المؤمنة مع النجسات بول الآدمي وغائطه بول الآدمي وغائط الحكم نجس الثاني دم الحي نعتني النجسات دم الحي في أدلة كثيرة عن عشرة الله عنها قالت جاءت فاطمة بن قبيشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إذن امرأة استحار فلا أطرق فأذعوا الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحقي ضكي إذا قبلت الحيضة فضعي الصلاة وإذا أضلت فأغسلي عنك الدم وصدي وليس بأنني ليه؟ لدم الحقيقي إنه نجس حسن؟ دم الاستحاضة ان تغسليها للي الدم وصدي وعن أم قيس محصن فدي الله عنها قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيد يبكون في الثوب قال فكيه بظل ضلع عضوع اللي هو العود المعوج للعود أو العود المعوج قال النبي صلى الله عليه وسلم فكيه بضلع عب مغسليه بماء وسيد سيد ولي اللب و قال النووي في شرحه الإجماع على نجاسة بدل نقل إجماع النووي الإجماع على نجاسة الدم دم الحيد يبقى أول نوع من أنواع النجاسات بول الآدمي وغائطه نوع من النجاسات دم الحل نوع الثالث الود الود أو الودي يُزْهِز بالتشديد رأس وهو البلد الذي الذي يخرج من الذكر بعد البول مباشرة وهو لا يوجب القص إحنا غي من الذكر البول والودي والمذ والمني الذي يجب الغسل المني الذي هو طاهر رصائب يعني المني الطاهر يجب الغسل والمني النجس والوادي والبوم لا يجب الغسل ليه؟ ليش هتعمل؟ الله مستدس لا هذا يشاء منه ربنا رسول الأمر لا اقتصم منه هذا لا اقتصم منه هذا ايه؟ هذا الصوتة هلا؟ طيب يبقى الولي البلل الذي يخرج من الذكر بعد البوم مباشرة الولاوج الغسل. طيب البداية الثالث الرابع المالك وهو ماء أبيض لزج رقيق يخرج بلا دفق عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته يعني إرادة ليه؟ إرادة الجماع وقد لا يحس الإنسان بخروجه وهو وهي طبعا من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها فخف تطهيره أن الشباب قد يلقون منه شدة وما قال علينا وظهر كنت رجلا مذاء يلقى منه وليه يلقى منه ولا غسلة على من يصيبه ذال بل عليه مضوء ويقصي مذكره وخصيته قبل ذلك ويأخذ كف من ماء ينضح بها ثوبة. المز ما أصاب البدن يقصي بدل الإنسان يغسل. طب ما يوصيب الثوم? مم. ينضح. البعض ما هو رش ايه? هو رش فيه الغسل للوضوء? فيه الوضوء. يغسل ذاكره الانسان ويتوضع وضوءه ويتوضع وضوءه وياخذ كثير من ما ينضح به عليه. ينضح بها المكان الذي ايه? الذي فيه. اه لماذا لن يغسل خفف على الغسن هو طبع الأدلة ده على ذلك فعن علي رضي الله عنه قال قت رجلا مذئن أمر رجلا في رأيهم أمر مقداد بالأسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنته وهذا خبر العلماء ما من حديث على النبي طالب هذا أنه لا يجوز أن تتكلم مع أقارب مرها فيما يخص العلاقة التي بينك وبين مرأة مع أبوها مع أخوها وتتكلم في أمور الج هذا ما يجوز هذا ليس من الأدب على النبي طالب عزيز لكن هو متزوج من ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاستحى أمام ولد الزوجة اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأمر من المقتلل بالأسرط أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال توضى ورق السلم وفي رواية إذا وجد أحدكم ذلك فلينضع فرجه وليتوضى وضوءه للصلاة وفي رواية اليكسر ذكره وانتائي وفي رواية من المات الوضوء ومن المنير غسل فقال أبو عيسى الترمزين وقول قول عامة أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بعده وبي يقول سفيال والشافعي وأحمد وإسحاق عن سالم المنيفرد وقال قلت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغس كان بيظن أنه هو إيه؟ إن المذي بيغتسل منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم واسألت عنه فقال إنما يجزيك من ذلك المضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي من قال يكفيك أن تأخذ كفر من ماء فتنضح به ثوبك طرى أنه أصاب منه. طرى أنه أصاب أصاب منهم قال الشوكاني يرحمه فدل هذا الحديث على أن مجرد النضح يكفي في رفع نجاسة المادة ولا يصح أن يقال هنا ما في المني إن سبب غسله كونه مستقدار لأن مجرد النضح لا يزير عيد المادة كما يزير الغسل وضاهر بهذا ان نضح واد وانه ليس القفف تطهيره يبقى الوادي ايه حكمه الطاهر حكمه نجس نجس وادي يعني هو نجس خلاص الماء اصاب البدن يغسل ما اصاب الثوب يغسل برضو وادي غير المال. الوادي غير ايه غير المال. الحكم ده فين نضح فيه ثم المارد الوال يكون عاقب يكون عاقب الباوي المال يكون عند تذكر الجماع أو عند إرادة إليه أو عند إرادة الجماع حكمه أنه نجس مع أصاب البذن يغسل مع أصاب الثوء ينضح آل يجي في الغسل عندما يللل يغسل أهلا أصبحت طبعا الشيء ربما تاجه من مثل هذه هذه الأحكاية نعم الشيء رأس السيئة بعدين مشاهدة طب بعد كده يا أخوة الخامس أنه عن الميت. الميتة إيه الميتة يا أخوة؟ وعلى ذلك بعد نجيب الثبيحة ونسمى عليها خلاص بسم الله الله أكبر طبعاً ودمعنا هذه الثبيحة هلاص؟ ممات البرد ممات البرد غير ذلك البرد ممات البرد أقول هذه يا أخوة الميتة هو ما مات بدون تذكية لن يسمى ميت اتنين ماتوا بمت بس الميت بسبب تطلق عالمين على من مات بغير تلتيح مات بغير ايه بغير تسكيل وعلم يخوة قالوا في الزبح ان هذه الانعام انما هي منكم لله يضروره وتعالى فلا يجوز لأ ان تزق هذه الروح الا باذن من الله عز وجل الذي خلقها. لذلك ماذا تفعل عند الان تسميع عند مين التسميع عند الله فإن تسمي تذكر اسم الله إلي ورحمة العالي عنده ليه؟ وقال مما ذكره وما ذكره كأن هذه التسمية إنما استئذة من الله على الذي خلق عليه ليه؟ من الذي خلق دينها يبقى الميتها هي ما مات من غير تركية أو ذبح شرعي ممكن يذبح بس غير شرعي خلاص ممكن يذبح غير زبح غير شرعي طبعا أنت هذه خلق فإذا تزبح الشرع هذا إنه له كثير لا إنه طبعا قد لك على اللي انتم بتعملوه ده. معنا مش رقفة بالحيوان. لكن احنا نجيب الحيوان لكهربة. كهربتها. طب الدم اللي موجود فيها ماذا لما افعل هذا الدم تظل فيه. هذا الدم اخو بيحمل نجسات كثيرة. هو يصيب الانسان ويوذي ليه? هو يدي الانسان. لذلك عندها الدم في هذا الطريق السميع. تجي كل الدم هذا بايه? لان هذا الدم اخو الذي يخرج من الزبيع وقت الزبع. ده دم نجس. ربنا قال ليه لان يكون ميتة او دم مسحون دم مسح هذا هو رحم الله الدم دميني. طب الميتة ما من غير تركية أو زرع شرط. دليلنا جسدنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب الإهاب اللي هو الجلد قبل أن يذب. إذا دبغ الإهاب فقطه إذا دبغ الإهاب وقطعه. قال صلى عليه ورحمه الله في س في س في سورة السلاح الجلالة الأول صفحة ثانية وأما الميتة فلولا أن أنه ورد دباب الحديب ورد أن دباب الحديب مطهره وأيما إهاب دبغة فقطه لقنا بطهارتها لا تقول ليش دليل يقول للميتة إن ن نجس خلاص لما يروحوا يأكلوها نقول يا نجس قال لا لكن لما نبي قال أيما إهاب دبغة فقطه يدلني الدباغ واحد من الجل لكن الميتة نفسها نجس نجس بيت نفسها نجس لو قلنا بظاهره ادوارث قران التحريد اكله ولكن حكمنا بالنجاسة لما قام عليها لما قام عليها لما قام عليها دليله وله دليل التحريد ويندرج تحتها تحتها ما قطع من البهيمه وهي حية واحد يا اخونا قال لي حضرتك احنا عايزين ناخد ديه بس من حاجه وحط عليه الخروف قبل ما يذبح حكم ديل القطع من البهيمه وهي حية ميت تقول تقولك والله عن البقر عايز غط 2 كيلو كده منها وبعد كده وقعدنا عديدها وبعدك يقول لهم ما يحتاج يا كله يطالوا من كيبون البحر أشغالها كثيرا قول من الميتة وهي من البهيمة وهي حي عقنها بأنه هو ميت أنه وهي ميت طبعا ما قطع من البهيمة طبعا هو حي الحديث الأجواق اللي يتيرون الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت عستثنا من ذلك ميتة السمك والجراد هي طاهرة حلال وأكوى لحديث ابن عمر للضامع عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالكوت والجراد وأما الميتتان فالكوت والجراء فالكبد والضحان دمان بأشكل دم هو عبر عن تجمع الضحان الكبد وقال أعبر عن دم فنحن أحللنا من الدم الكبد والضحان والميتتان الحوت والسمك وليه؟ والجرد طبعاً ما الجرد هاجم على مصر المدول فطبعاً في بلادة راح السعودية أكلوه والسوداء رغم بيابهم الشعب هو دون مصر عايزيني هنا وليقول لي صلى الله عليه وسلم في البحر وقهوه ماءه أتحل ميتكه ودد الميت نجس كما لا يخفى الحديث المتقدف إذا دبغي إهاه وفقطاهه وتقدم في هذا المعنى في بعض, في بعض في نصوص غير بعض على ابن عباس رضي الله عنهما قال صدق على مولاتي لبيمون بشاء فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخذتم هل أخذتم إهابة فدبقت فانتفعتم به قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها إنما حرمة حرم أكله فقل صلى الله عليه وسلم طهرك يدوب على نجستها قبل ليه؟ قبل الدباغة كما هو لين راس قال ألا أخذتم هل أخذتم إهابة فدبقت فانتفعتم به يبقى طموع عشان يطلق لكن هي نفسها؟ هي نفسها من نجس الثالث اخوة نحم من النجاسات. قال الله تعالى قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعهم يرعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريكس نجس يعني نجس يعني الضمير يعود على مين؟ الضرعاء فأقره مذكور إنه نحم الخنزين فإنه إيه؟ فإنه ريكس فإنه فسقا وهلا فغير الله أنني في غير بان ولا عالم فإنما ربك الرحيم قال صلى الله عليه وسلم من نعب بالنردشير النردشير اللي هو ايه؟ الطول الطول ها النردشير دولية الطول فتأنما صبر يده في لحمة منزيرة ودامة لأنما صبر يده في لحمة منزيرة ودامة صحيح حديث صحيح كل الألعاب التي عليها تنتهي عن من النجاسات أيضاً الكلف من الأدلة على النجاسات يقوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلف في إناء أحدكم فليغسنه سبعاً يغسنه سبعاً وفي قوله وهو أو ظهور أحدكم إذا فيه أن سبع مرات ولهن بالتراب ولهن أول مرة بالتراب أن في بعض اللوقات اه اه اه اه او او احدا بالتراب على اي مكوتي بعد اخير. طب انت الغسلت بالتراب. هتحتاج تغسل غسلة ثامن. اه اه. اه اه ما انت في بالتراب. بعد تغسل السابع بتغسل تمامي. خلاص كده بتغسل الاولى بالتراب بعد كده تغسل ايه? هذا حديث وضح. ايه. اولى هن بالتراب. ثامنة لحن السبع. لا على الهاجات يا معوية عدلالكل هم عزيز الله وعلمة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينول طبعاً وما ينوب من الليل من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل الماء وكلتي لم يعجب بخبث فلازل من شيء وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جائف فقال أكلت الحمر خلاص أكلت الحمر ثم جاء جاء فقال أكلت الحمر ثم جاء جاء فقال أخبية الحمر كبئكم لي يأكل الحمر خلاص فأمر مناديا فنادى الناس إن الله ورسوله يحيلكم عن بخم الحمر الأهلية مرل الأهلية فإنه رجس فأكفئت القذو وإنها لا تفور باللح شيخ الرسول مع النجس ما مش إحنا ضابخين خلاص الرسول الله وبعد مناكب المرل به لها وبينها لا هو لك فكفئت وهو تفور بالليل؟ باللحم وهو يتفور باللحم طبعا سيخنا طبعا كده عاشرة الجلالة الجلالة لين؟ طبعا مش الفراخ الفراخ ووز مواهش لو معك بقرة مثلا زبق شاع تأكل من القادورات ومن الفان اللي معك بعض الشاع مثلا وبعض الماعز وتركهم في الشارع ولذات من امروا في الشارع تأكل هذا ما يدوز أكلهم بعد أن تعلق في البيت كام ربعون يومًا لا، هذا من غزة على أي غزة على أني قسعت غزة على أني قسعت فثبت في حديثة عمر قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها لا تؤكل هي ولا اللبن بتاعها ما هي الجلالة؟ جلالة؟, جلالة معزة بقرة فلاخ تأكل القذرات وتأكل بل منها المشانية خرفان وميت ضعو جلد وجبتها راح الرحم متع الزباء لا مش كله مش كله لا مش كله في الخال في الطايه ممكن يعني في بعض لكن في الارياخ دي جرب عند في البيت كان برسيم ورب كلام خلاص وقال قال عبد الله بن ابي اوفا حدثنا خلاص انها حرمها رسول الله صلى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البت من اجل انها تاكل العادره تاكل عادرة من النجاسه ثبت علي بن عمر أنه كان إذا أراد أكل الجلالة حبتها ثلاثا. قال ابن حزم رحمه الله في البال الجلالة جلاله حرار وهي الإبل التي تأكل الجلدة هي العذراء والبقر والبقر والغنم كذلك فإن منعت من أكلها حتى سقط عنها اسم الجلالتي البال محلم طاهر أما الدجاج فلا حرج في أكله ولو تأ ولو أكل الأقدار ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكله كما في حديث زاده. قال كنا عند أبي موسى الأشعري كان بيننا وبين هذا الحي من جرمي خائم فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القرن رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه فقال أدنه فقال رأيته وصوبه صلى الله عليه وسلم يأكل منه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته خلاص فحلفت ضمنين فحرفت أن لا أكله وذكر ضمن الحديث البيض أيضاً يحمل ويحمل نفسي ليه؟ نفسي من نفسي نفسي حال العشر عظام وشعر وقرن ما يحكم بنجاسة الشيء اللي طائع حكم بنجاسه سكن الخنزير كل عرم جلد وهذا كل طائعانين قال أنها هي تتغذى بنجاسة إلا إذا هو بلد خلاص قبل يعني قبلت بلد بالدباغ قبلت الدباغ صبغة خلاص بحظة وانا تغيرت ليه وسفد لي بدلها ثاني لو ياخذ سلام